لا إله إلا الله وحد وَنَصَرَ عَبَدَهُ وَأَعَزَّ جُنَّدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَادَهُ أكرمنا في المعاش والمعاد وارفع رايتنا على رؤوس انك موف بملاي باتنا جوا ونيران الشوق وأسنباك وليل طويل غربتي نجوها ونيران شوق وَالسَّنَبِتِ وَلَنِيلُ الطَّوِيلِ وَإِذَا ضاقَتْ فَنَفَاقَتْ مُعَادًا وَإِذَا ضَاقَ انا القافو ادي حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل il